تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كل ما القيا فيها فوجا سَأَلَهُمْ خَزَانَتُهَا سَأَلَهُمْ خَزَانَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا وقلنا ما, وَقُلْنَا ما نَزَّلَ الله مِنْ شيء مِنْ شَيْءٍ نَنْتُمُ إن مِنْ شَيْءٍ نَنْتُمُ إن مِنْ شَيْءٍ نَنْتُمُ إن لو لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ إِنَّ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَأَجْهَرُوا وأسر به. بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهو اللطيف, وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل, جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها اكلو من رزقه واكلو من رزقه وإليه النشور. وإليه النشور. آمنتم. آمنتم. نعم هنا ينتهي اللوح تكاد تميز من الغيظ لَمَاءٌ أُلْقِيَ فيها فوج سَأَلَهُمْ خَزَانَتُهَا قُلْ بَلْ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ زَالُوا وَزَالَتْ رُؤُهُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بلى قد جاءنا نذير. نذير نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا لا نصدق الله من شيء من شيء إن انتم الى في ضلال كبير كبيرين. ضلال كبيرين. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاحترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيري فاحترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيري إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير سِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ أَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سِرُّ قَوْلَكُمْ أَوْ جَهَرُوا إِنَّهُ أَلِيمٌ بِذَاتِ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الذي جعل لكم الارض ذلا فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه واليه النشور الى النشور والهندشور ا منتم ا قفوا قفوا احمد خليل قفوا يلا انظر الى زملائك يلا ثم تقران ونحن نعيد يلا هذان هما المعلمان ونحن التلاميذ يلا اقراء ونحن نعيد من بدايه اللوح اين هي بداية اللوح بعد سبعه تكاد واحد اثنان ايوا اقرا اقرا الايه كامله يا تقران الايه كامله ونحن نردد واحد اثنان ثلاثه ياçi kunaذron سعيري فتعراف بدون بين بالسعيري فتعراف ياسعق واسروق قولكم ا خَالَ قَالَهُ وَالَّطِي النشور وإلي النشور آمنتم آمنتم أحسنتم يلا نقرأ الليوحة جماعيا واحد اثنان ثلاثة تكادوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزاناتها ألم جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نسأل الله بشيء لنجبه إلا في طلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم Maşallah